ب س الله الرحمن الرحيم تسجيلات أ ه ل ا ل ق ر آ ن ب ا ل م م ل ك ة ا ل م غ ر ب ي ة يسرها أ ن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إ ل ى علم ا ل أ ص و ل ل ل إ م ا م أ ب ي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله شرحه ف ض ي ل ة الشيخ أ ب ي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى و ا ل آ ن مع ا ل ح ص ة ا ل و ا ح د ة والسبعين بسم البيان موجبه الرحمن الرحيم الموضوع المجمال مصل المجمال تقدم المجمال ما ونظام الله اكتقر على هو المجمل. المجمل. أن موجبه الاشتراف أن وتقدم والثواتب قد إلى ومثل المتواطئ بالانسان والذي اعتاد الاصوليون ان يمتلوا به المتواطئ وقوله تعالى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره فان بقره جنس يشمل اي نوع منها, أي فرد منها لا يختص منها بفرض مخصوص فكان سببا ل إ ج م ا ل ثم ذكر أ ن ا ل م ا ل ك ي ة ا ل م ش ت ر ك عندهم مجمل إ ذ ا تجرد من القرائن المعلمه او ا ل م خ ص ص ة وذهب الباطل لانه يحمل على معنيه أ و معانيه دفعه احتياطا نقل عنه الرازي والذي في تقريبه يجب حمله عليهم لا ي ش و ه ولا على ووقفنا عند م س أ ل ة ذكرها ابن حازم وهو ا ل إ ج م ا ل في ا ل ف ع ل و أ غ ل ب ا ل أ ص و ل ي ي ن ل ن يذكروا هذا النوع ذكروا اقسام المجمال ا ل م ش ت ر ا ت ذكروا الضمائر و م ا في قوله تعالى يعفو الذي بيده عقده النكاح وما ش ب ه ذلك لان الضمير هنا مشترك فحمله البعض على الزوج وحمله البعض على من بيده عقدت ا ل م ك ا ح وهو من الولي فوقع فيه الخلاف وذكروا هذه ا ل ا ق س م كلها ولكن لم يذكرو ا قسم الفعل بعضهم و غ ل ب ه م وذكرهم الحاجيب و ج م ا ع ة من ا ل أ ص و ل ي ن و ا ل إ ج م ا ل في الفعل ومتل له بقيامه صلى الله عليه و سلم من ا ل ص ل ا ة ت ا ل ك للتشهد ا ل أ و ل عندما سجد ا ل ش ج د ة ا ل ث ا ن ي ة قام إ ل ى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة و لم يجلس للتشهد هذا الفعل وهو الطرق النبوي هذا وعدم جلوسه ل ق ر ا ء ة التشهد يحتمل العمد ل أ ن ه تعمد ذلك ويوخذ منه حينئذ ي ن أن الجلوس ا ل أ و ل للتشهد غير واجب ل أ ن ه لو كان واجبا ما تركه عن عمد ويحتمل أ ن يكون قيامه بعد ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة تاركا الجلوس ا ل أ و ل للسهو و إ ذ ا كان للسهو ف إ ن ذلك لا يدل على عدم الوجوب ل أ ن ه إ ن م ا تركه سهوا هذا الفعل النبوي يعتبر فعلا مجملا احتمال أ ن يكون عن عمد يحتمل أ ن يكون عن سهو إ ل ا أ ن بعض العلماء قالوا إ ن هذا المثال لا يصلح للاحتجاج ل أ ن ترك العود يدل على العمز لماذا يدل ترك ا ل ع و د على العمز ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل فلو كان تركه كان لواجب لكان الشارع قد و ج ب عليه فكان الله سبحانه وتعالى قد ارصده إ ل ى هذا ا ل أ م ر ولما اقر على تركه ا ل و ا ج ب لكن لما تركه ولم يرد ما يزيل هذا ا ل خ ط أ من النصوص ا ل ش ر ع ي ة التي تزيل عليه في, في, في حال لو كان هذا فيه خ ط أ عرف حينئذ أ ن ترك العودي يدل على ا ل ع ز ي إ ذ ن فهذا قالوا لا يصلح ا ل إ ج م ا ل المثال لا يصلحوا ل ل د ل ا ل ة على أ ن الفعل مجمل و أ ج ي ب ب أ ن المثال صحيح ل د ل ا ل ة على أ ن هذا ف ع ل م ج م ل ب أ ن ترك العود اليه أ ي إ ل ى ا ل ز ل و س ا ل أ و ل بيان لاجماله كان الفعل مجملا ثم تبين بترك العود إ ل ي ه ب أ ن ه كان غير واجب فارتفع ا ل إ ج م ا ل في هذا الفعل بعد أ ن دخله إ ذ ن هذا الفعل صحيح من ا ل ت م ث ي ل ا ل إ ج م ا ل ولتقريب ا ل ص و ر ة منكم أ ن النبي صلى الله عليه وقف س ل م و بعدما سجد في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي الثانية وقف ولم يتشهد هذا الفعل الان الذي فعله نفسه يحتمل أ ن يكون تعمدا الوقوف بعد ا ل ش ج د ة ا ل ث ا ن ي ة يحتمل أ ن يكون سها فوقف سهوا فالوقوف يحتمل العمد ويحتمل السهو إ ذ ا فالفعل مجمل لكنه استمر في ا ل ص ل ا ة فاتم أ ت م ل ل ص ا ة ف أ ا ل ص ل ا ة ولم يرجع إ ل ى ذلك السجود لم يرجع إ ل ي ه فعرف فعرف من هذا أ ن ذلك الفعل كان عمدا لما لم يرجع علم ان تركه للسجود للجلوس للتشهد كان عمدا من أ ي ن عرفنا أ ن ه كان عمدا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل ولا يقر عن ا ل خ ط أ وقد نزل في ا ل ق ر آ ن الكريم تصحيحات ل أ م و ر بناها النبي ص ا ل س م ع الاجتهاد فردت في ا ل ق ر آ ن الكريم مثل قوله تعالى عبس وتولى ان شاء ه ب و الاعمى وما يدرك لعله يزكى ويتبكى اما من استغنى فانت أ ن له تصدى ّ وما عليك الا يجزك واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلاها هَا ت ذ كلا انها في النبي السلام ابن تثبيت إنه كان جالساً إلى د ويأمول إسلامهم. اشتغل بهم فدخل علي بن ف س أ ل ه عن ا ل إ س ل ا م فقال ك أ ن ه يقول إ ذ اذا, إذا إ ادخلت هؤلاء في ا ل إ س ل ا م فيجزيكم في م ص ل ح ة ا ل إ س ل ا م العظمى وسانقد بشرا كثيرا بهذا ا ل أ م ر وهذه في مصلحه ش ر ع ي ة وهذا الرجل سواعلمهم ء بعد ربما يكون الرسول سوف ينقد خ ط ر في نفسه ترجحان م ص ل ح ة اشتغال بهؤلاء الصناديق محاله د هذا العمل لكن ا ل ق ر آ ن الكريم ن ز ل مصححا وما يدريك لعله يذكر الذكر ابن ح ل اما من ا س ت غ ن ا فانت له ا ل ص د ى وما عليك الا ي ذ ك ر و أ م ا من جاءك يسعى وهو يخشى فانت ع ر ي ه و تلاه كلا افقرك اسم هو العرب ذكر الله حرف ردع ي ن وفجرين اليس كذلك هذا نزلت ا ل ق ر آ ن ف التصحيح ونفس ا ل أ م ر عندما طلب كفار قريش ماذا أن يشتري ب ان ل ب يتخذ صلى لهم مجلسا لما يسمونه م بصغار القوم ومن يعتبرونهم من د ع ا ف القوم فقال النبي س ل ي م ا بأس لا ب أ س هذا ا ل أ م ر لا ب أ س به إ ذ ا كانت فيه ا ل م ص ل ح ة ا ل ش ر ع ي ة ومن بعد ا ل إ س ل ا م س ي ح م ل عمله في نفوس ا ل ط غ ا ة ثم إ ذ ا فهموا ا ل إ س ل ا م وتعلموه ربما يكون هذا هو ا ل أ م ر الذي دفعنا ا ل ب المستسلم إ ل ى هذا الاختيار فَلَزَلَقُوا لُتَعْلَى وَلَا الَّذِينَ بِلَغَدَةِهُ وَلَعَشْرُدِهُمْ عَلَكَ عَلِهِمْ يَدْعُونَ ما عليك من حسابه من شيء وَمَا مَا حِسَابِهِ حِسَابِكَ تَطَرُدِ هُجَعَ رَبُّهُمْ شَيْءٍ شَيْءٍ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وكذلك فسنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله علم بهنا ل ي ان م يصل الله الإجمال ب ه عليه وسلم فدخل ا ل ل ف ع الشكل إ ج على هوي العمز أو ولم ينزل في ا ل ق ر آ ن ما يقول ب أ ن هذا الفعل الذي فعلته قد تركت فيه ما يجب عليك فعله هو ا ل ش ج و فعرف من هنا أ ن ا ل ن ذ م كان ذلك عن عمد ولو كان عن سهو لا كان ذلك قلبي إذن ه هذا الفعل مجمل؟ نعم مجمل. ثم جاء التفسير ثم جاء ا مجمل؟ مجمل ل نعم ثم ثم ا الطرف ن في إذن الذين قالوا ب أ ن هذا المثال لا يصلح ل أ ن ه يتضمن البيان في ذاته و ج ي ب ب أ ن ترك ا ل ع و د ي بيان ل إ ج م ا ل ه وهو من ا ي البيان بالفعل ل أ ن التركه كف ا ل نفسي والكف فعل عند الاصوليين وليس تركا جيد إذن عرفنا ا لكن إ ج م ا ل ل لا ينبغي أ ن نترك الحديث على أن ا ل إ ج من ا ل م العلماء من يوسعه ومنهم من يقصره ومنهم من يفصله مثلا الحنفيه اشتهروا اشتهر اشتهر اشتهر ب أ ن ه م كانوا من الذين يوسعون المجمل فيدخلون فيه ايات السارقة, السارقه والسارقة فقطعوا أ ي ي د م من ا قالوا هذا من وجعلوا من المجمل انصحوا برؤوسكم وغير ذلك من ا ل آ ي ا ت التي نعزوها من المجمل والعلماء لا يرون ذلك وذهب بعض أ ه ل ه م الى جعل قوله تعالى حرمت عليكم ا ل م ي ت ة ح ر م ت عليكم أ م ه ا ت ك م من المجمل واغلب العلماء لا يرونكم لماذا ل أ ن المجمل لا نقول ب أ ن ه تحقق في اللفظ إ ل ا إ ذ ا تعذر فهم المراد منه ب و س ي ل ة من وسائل البيان إ ذ ا كانت ا ل ع ا د ة س ت <تصفيق> ب ي ن ه هذا ل يسمى مجملات حرمت عليكم الميتون ماذا كان ي ف ع ل الناس بالبهائم هل كانوا يلبسونها ه ل كان الناس يلبسون البهائم ماذا يفعلون بها ي ق و ل و ن ه ا ماذا ي ف ع ل ا ل ن ا س بالنساء ولا ا و ل ء ولا يتزوجونهن والشمس ا ل ن س و ء لك يكرهونك او لك يزوجون اذن العاده عرفتنا بالمعنى المقصود فلا نحتاج الى البيان لانه معروف أ من العاده هذا القسم هذا دخل في المجمل أ ل ي س كذلك ثم انتقلوا الى مساله اخرى وهي كلمه اللفظ اذا تردد بين معنيين ومعنان ولا قرينه خبير مرض كمثل ا ل د ا ب ة هل نحملها على م ع ن ى الغرفي أ و نحملها على م ع ن ى اللغوي و ا ل د ا ب ة في ا ل أ ص ل تطلق على كل ما قامت به هذه ا ل ص ف ة كل ما ي د ب على ا ل أ ر ض فهو د ب ة ف ا ل إ ن س ا ن د ا ب ة من الدواب ف ل إ ن ستبين لك تلك الدبره غير خصومات ولا تفعلوا انك تدبه انما تدبه على ا ل أ ر ض لكن هذا غيره الغرف ونقله من معناه اللغه وخصصه بما تعلمون بالباغل ولا بالحمار بعدما بلده اسم البغل والحمار دبه ولكل قانون غرفه إ ل ا أ ن هذا اللحظ إ ذ ا نطق ها يحمل على هذا أ و ذاك هذه ا ل م س أ ل ة فيها خلاف بعضهم قال هذا لسن المجمل هذا قليل من المجمل ل أ ن الظاهر لا ي د خ ل في المجمل والظاهر إ ذ ا عرف بشيء يدل عليه لا يدخله في المجمل سواء ظهر ب ا ل ع ر ف أ و ظهر بقرينه أ و ظهر بقصد الراوي أ و ظهر بما اشبه به كذلك اللفظ اذا تردد بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي كذلك أ ج ه السلفه خلاف ا ل معروف قد ق ر ا صاحب ل م ف ت النبي ح في في مواطن ا خ ل ا ف ب ي حول اللغوي والمعنى الشرعي ومثال مشهور هو اللفظ على المعنى الشرعي قول ن صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت ص ل ا ة الطواف بالبيت ص ل ا ة إن حال ف ي قوله ص ل ا ا ة ه ل م ع ن ى الطواف ا ل ب ي ع احكام ل ا ل ص ل ا ة من ا ل ط ه ا ر ة و س ت ن او النجسة م ه المقصود ذ ك أو ا ل ب ا ل ص ل ا ة فقط الدعاء في هذه ا ل م س ا ل ة ربما اذا قلت و ق ع البحث على م ا ن ق ل ه صاحب المفتاح عن ا ل ح ن ف ي ة ومن خالفهم ك ا ل م ا ل ك ي ة ا ل م ا ل ك ي ة يقولون ص ل ا ة هنا م ح م و ل ة على المعنى الشرعي و ذ ل ك يشترطون ماذا الطهاره ة ف ي في الطواف والحنفيه في يذهبون فيه إ ل ى تفسير ا ل ص ل ا ة في هذا الحديث بماذا ب ا ل ج ع ا ء فلا يشترطون ا ل ط ه ا ر ة واحتج عليهم ا ل م ا ل ك ي ة ب أ ن ا ل أ ص ل أ ن صاحب الشرع اذا نطق بالمفضي الذي له فيه استراح ف إ ن ه يحمل عليه ولا يمكن ع م ل ه على اللغه ل أ ن أ ل ف ا ظ ا ل ص ر ع ي ا ل أ ص ل فيها انها تكمل على ماذا على ماذا <تصفيق> اذن فالمجمل هو الذي اتهم أ م ر ه ولا يفسره العرف ولا يفسره حال ا ل ر ا و ي ولا تصحبه القرينه ت ب ر ي ن المراد ولا يمكن حمله على الاحتياط و لا يظهر فيه وجهه سيقول هذه هو الجسم بالمجمل أ م ا ما سوى ذلك ف إ ن ه من قسم الظاهر ولذلك سوف نتحدث عن الظاهر من أ ج ل أ ن يتميز لنا المجمل ف م ا بعد ما هو الظاهر الظاهر سوف يتبين حاله فكل ما هو ظاهر فهو ليس, ليس, ليس من قسم المجمل حتى يبقى المجمل م ن ف ص ل القوه ً عن ا ظ ا بخصائصه الدادية ه ر ض ي المبين ة ا ل لم م ب ي ي ن ا هنا و ل ك ذكرت ن ف ي كتب الأصرخة الشرط هل أن يكون من ي ك و ن ن ب ي ه م ام التساوي القوة الفجية في أ أ ن ه لا يشترط مساله فيها خلاف والراجل عند المحققين ان المبين ليس من شرطه ان يكون في د ر ج ة المبين فالدليل ا ل ض م ي يبين القطعيه و ا ل ح د ي وخبر ا ل آ ح ا د يبين المتواتر ويبين أ ي ض ا الكتاب فلا يشترط في المبين أ ن يكون في درجه المبين و إ ن ذهب إ ل ي ه بعض ا ل أ ص و ل ي ن والصحيح أ ن ه لا يشترط وهذه مساله لم يذكرها هنا الشرح ولكن يجب أ ن تذكر لمسجد لمجيزي... ثم انتقل ا إ ل ى بيان معنى ا ل إ ج م ا ل وكان عليه ان يقدمه في أ و ل ا ل ك ل ا م ل أ ن التعريف يقدم على... على ما سواه لكن أ خ ر ه فقال و ا ل إ ج م ا ل لغتنا الخط و ج و د ا ل ص ط ل ا ح ا ف ر د ج و ا بين احتمالين ف أ ك ث ر عن السواء من غير وجود ما يبين المراد تركه من علمية جميعا اطار ا ل د ج و بين احتمالني ف أ ك ث ر على السواء من غير وجود ما يبين المراد لأنه يديد هذا المعرفة ثم إ ن اللفظه قد يكون مبينا من وجه مشملا من وجه آ خ ر في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصادكم فانه قد بين فانه مبين في الحق انه لا بد من إ ث ب ا ت الحق في ا ل ز ك ا ة فيما يحصد مما فيه ا ل ز ك ا ة ولكنه مجمل في المقدار ما هو هذا الحق أ و ج ب الحق فبينه بين وجوب الحق لكن لم يبين مقدار هذا الحق هل هو يكون ع ش ر ا أ و نصف العشور أ و أ ق ا ذ أ و اكثر لم يتبين في هذه الاذى و إ ن م ا قال حقه اي زكاته يوم ح ص ا د ه ولم يبين مقدار هذه ا ل ز ك ا ة فيكون هذا النص ا ل ق ر آ ن ي مبينا مبين من جهه ة من ج ة إ ث ب ا ت و ج و د الحق لكنه مجمل من جهه ة مادى أمنا ولما ن ا ا ل ل ك ماذا ن ه ل الله الكلام المجمل ن م رحمه عن وباختصار باختصار ولم ي ت و س ف ي ه انتقل إ ل ى ذكر النص والظاهر هذه العوارض التي تعرض ل ل أ ل ف ا ظ المراد ببيان حقائقها والاتيان ب أ م ث ل ت ه ا هو أ ن ه ا إ ذ ا عرضت لك في النظر أ ن تنظر في كل ل ف ظ ة على ما يقتضيه النظر فيها مع معرفتك بالمذاهب التي تجري في تلك ا ل ل ف ظ ة والقواعد التي تساعدك على أ خ ذ الحكم منها على الوجه الصحيح حتى لا يقترح لديك الظاهر بالمجمال ويقترح لديك النص بالظاهر ويختلط لديك الغرض م بالمجمال ب ي ن ا ل من هذا كله هو ان تعرف هذه, هذه الارقام على حقيقتها ثم تتعامل معها بما تقرر لديك من المعارف التي تستعمل في فهمها واستخراج الاحكام منها فهذا هو الغرض لا ينبغي للمرء ان يستهين بالتحقيق في كل ل ف ظ ة على حده ل أ ن حتى كبار النظار وعلماء الشرعي يقع لهم في بعض المواطن الاختلاط بين, بين بعض ا ل أ ل ف ا ظ مع بعضهم ولكن المحققون الذين يدققون في التعاريف ويغوصون في ا ل أ م ا ق يجدون الفروق بينها ب د ق ة النظر وانت اذا تاملت ما يكتبه علماء هذا الشيء وجدت امثله من هذا الصنف اختلاط بين اللفظ واللفظ فيعامل هذا اللفظ م ع ا م ل ة ذاك اللفظ الذي لا يحتاج إ ل ى تلك القواعد فيستعملها فيه او ه ذ ا يحتاج إ ل ى قواعد أ خ ر ى فيستعملها قواعد لا يحتاج إ ل ي ه ا الغرض من هذا هو الضبط لكل عارض عرض ل للفظ ل أ ن ذلك هو الذي يعينك على ط ر ي ق ة فهمه والتصرف فيها الوجه الصحيح عرضك المجمل أ ن تصنع عارف كيف تتصرف مع المجمل عارف م ب ي ن ة المجمل عارف ا ل ح د ج ل ل م ج م ع ا ت ي المذاهب التي في أ ص ن ا ف المجمل و إ ذ ا أ ر د لديك غيره ف أ ن ت تستعمل معه القواعد التي تقررت في نفسك وكنت حافظا لها استحضرها في حقيقه وفي أخذ اذن ل ح ك م ي إ هذا هو المراد في هذا الشان ولا يمكن أ ن نقول ب أ ن هذا مفتوح ل أ ن ا ل م ر آ م ت ي ن لاتعلم جملا من ا ل أ ص و ل فله الحق في أ ن يقول أ ن ن ي اكتسبت ا ل آ ن أ د و ا ت ا ل إ ج ت ه ا د ل اللهم ا إلا تبقى إ ج ت ا د ن المعاصرين هذا العصريون مساله اخرى الاجتهاد عليه هو والخو... الخاطئ ر يضغط لها شحاجه في البال دياله وعجباته يقول لك هذا اجتهاد المزاج و ت ك على شراء من ا ل أ ر ف ا ظ ا ل ش ر ع ي ة مع جنس من الدليل سواء كان يعطيها ذ المعنى أ و لا يعطيه و إ ذ ا س أ ل ت وقتك اجتهدت لا يمكن أ ن يمكن السفهاء من الدين الدين له ضوابطه وله قواعده و أ ه ل السفه هم كل من ي خ ت ل ق حدود القواعد والضوابط ا ل ش ر ع ي ة في الحديث الدين وإلا آل الأمر آل عن إلى ان ل الأرض ف في ف س ا إذا د ر ع النص ا م م ج ل ل ف ن ن ت ق ل ا النص قول م ف هو القول أ ي اللفظ المفهم لمعناه اي الدال عليه قطعا ا دلاله ق ط ع ي ة من غير ان يقبل ما عداه اي هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره ك أ س م ا ء الاعداد وفيه استراحه اخرى نبهنا عليها قبل هذا في الكلام ولكن ا ل ق ر ى ن يجتمع على ا ل س ل و ا ل م ا العرب النص ق د م ا ان المقصود به اذا كان يقابل الظاهر يقابل ا ا ل ظ هو ر في ا ل م ق ص د به هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد لا يقبل غيره وهو ق ر ي ل في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر صعب الوجود وحتى محل وجوده كان محدودا فذكروا له بعض النصوص ا ل ن ا د ر ة مثلا م قل هو الله أ ح د وما شابه ذلك من ا ل أ د ل ه التي قالوا ب أ ن ه ا ن ص ي ة ق ط ع ي ة في دلالتها لا يتطرق إ ل ي ه ا أ ب د ا ً ل ا ح ت م ا ل ولا يقبل م ا ع د ا المعنى الواحد و م ث ل له هنا ب أ س م ا ء الاعداد الذي عليه ز م ا ه ر ا ل أ ص و ل ي ي ن أ ن أ س م ا ء الاعداد من, من النص ف إ ذ ا قال الله تعالى ع ش ر ة أ و ت س ع ة أ و ث م ا ن ي ة في م ق النصوص م ا أ ح ك م في ا ل ا ل ش ر ع ي ة في مقام ا ل أ ح ك م فهي نصوص يجب أ ن لا تؤخذ الا ب م ع ن ا ه وقد ترد في الكتاب أو في او ل على س ن ة ق د ترد في السنه ة أو في ي غ ر ا هي الاعداد ولكنها ليست نصوصا ل أ ن ه يقع ما يسمى بماذا بالزر ويسمى ما يسمى ب ا ل إ ل غ ا ء ب ا ل إ ل غ ا ء هذا معروف أ ن الانسان مثلا ا ل ش ي ء قد يكون أ ر ب ع ة ونصف فيقع ا ل ز ر فيقول خ م س ة هذا معروف في كلام العرب وقد يكون أ ر ب ع ة ونصف ويستعمل ا ل إ ل غ ا ء فيقول أ ر ب ع ة فيلغي ا ل ف ص ر ف إ ل غ ا ء الكسري و ج ب الكسر موجود في كلام العرب إ ذ ن فهي ليست نصوصا ل أ ن النص ما دام أن أن العدد ه الزبر مادم ا ل يمكن ان يدخله الالغاء فهذا يؤدي إ ل ى ان يشك في دلالته فيحتمل أ ن يكون أ ر ب ع ة ونصف ولا اربعه واربعه ويمكن ن يكون أ ر ب ع ة في منطقه اربعه ونصف فدخله هذا الاحتمال و كان ضعيفا ولكن في أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة لا يدخله ز ب ر ولا يدخله ا ل إ ل غ ا ء أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م فصيام شهرين متتابعين هذه نصوص لا يدخلها لم يقل أ ح د من علماء ا ل أ ر ض إ ن هذه ا ل أ ع د ا د في ا ل ق ر آ ن التي سيقت في مساقات الاحكام إ ن ه ا قد دخلها ا ل ز ب ر أ و دخلها الاظهار والذي اشتهر من و ا ت ل ه ه اسم العالم ك م ك ة و ا ل م د ي ن والمدينة, في مكة والمدينة وفي ز ي د وعمر هذا هو المشهور هذا هذا الامر بحث لان أ ن ل ص هو النص م ق ص و د به المركاب والنص المفرز المساله فيها خلاف بين السبت وغيره من الاصوليين ومن اراد ان يرجع اليها فرجع الى حافيز للجوامع في, في باب النص فان لهم معه فيه بحوت حيث مسل بزيد هم ذلك ثم قال وفيه ا س ت ل ا ح ا ت أ خ ر ى في النص ذكرها ق ب ل في الكلام على كمقران العرب ص ا ل الذي ذكره هو أ ن يتقل النص في م ق ا ب ل ق ط ع ة الكلام ف ي ق ا ل نص من الكتاب أ و نص من السنه بما ق ط ع من الكلام وهذا قد تقدم ذكره فلا ح ا ج ة إ ل ى إ ع ا د ت ه اذا هذا هو النص و... النص يجب أ ن نعلم ب أ ن من خالفه في, في معناه ا ل ق ر آ ن ف إ ن ه يعد ممن جحد الضروري ثم إ ن كان اللفظ ليس نصا ً ف إ ن ه يكون ظاهرا ً و إ ل ي ه ا ش ر بقوله و َ إ ِ ن يكون َِ غ َ ي ْ ر ِ ه ِ يحتمل ََُِْ معه َُ سواه َُِ فاسم َ ذا المحتمل ََُْْ والظاهر َُِّ الذي َِّ مرجحا ََُّ لذا وعكسه ََُُْ مؤول ٌََُّ إ ِ ن ْ ع ُ د ذ َ ض يعني و َ إ ِ ن يكون َ ا ل ل ف ُ يحتمل ََُِْ معنا َ غير َْ معناه ََُْ حال ََ كونه ِِ سواء َ معه ُ اي مستوجل معه ف ا ح ْ م ا ل ه بك المشترك فذلك اللفظ اسمه في ب ص ل ا ح ا ل أ ص و ل ي ن المحتميل وهو المجمل ك ق و ل ك ت و ب و ز ي د جون ف إ ن ه يحتمل أ ن ه أ ب ي ض و أ س و د على السواء إ ذ ن ف إ ذ ا كان ا ل ل ف ظ ليس ن ص ا ف إ ن ه قد يكون قد يكون م ج م ل ا كما في ق و ل ك ت و ب ز ي د جون ل أ ن ك ل م ة جون من الاضداد والفاظ أ ل ا ل أ ض د ا د ثابته في ل غ ة العرب حتى إ ن ه كتبت فيها كتب ا ل أ ض د ا د المعروف المشهور ثوب ز ي د جون احتمل أ ن ه أ ب ي ض يحتمل أ ن ه أ س و د على السواء لا يوجد ق ا ر ن ة تدل على أ ن ه أ ب ي ض ولا على أ ن ه أ س و د ففي مثل هذه ا ل أ ل ف ا ظ ي ج ب ا س ت و ق ف وعدم الحكم بهذا, بهذا الوصف أ و ذاك الا بالبينه ولو أ ن ه قال مثلا ثوب زيد جون ك ا ل ت ر ز ي لزال ا ل إ ب ه ا م ولو قال كالليل لزال ا ل إ ب ه ا م ولو جاءت ق ر ي ن ة تدل على البيان كمثل عرف البلد ل ز ا ل ا ل إ ج م ا ل إ ذ ا كان الرجال في ذلك البلد لا يلبسون ا ل أ س و د إ ن م ا يلبسون ا ل أ ب ي ض أ و العكس إ ذ ا كان الرجال في ذلك البلد لا يلبسون إ ل ى ا ل أ س و د ز ا ل ا ل إ ج م ا ل ف ا ل إ ه م ا ل يزول بكل ما يبين التحديد والتعيين سواء كان بلفظ أ و كان بعرف أ و كان بشيء لازم للمراد لكن إ ذ ا تعذر وجود م ا ء المبين ف ا ل أ ص ل فيه مثل هذا التوقف وعدم الحكم لأن ا ل ح ك م ل ا دليل تحكم وترجيح وقد ا ل عن ا ل مسامر من نجم ثم قال والظاهر الذي مرجحا ب د أ يعني أ ن الظاهر هو اللفظ الذي ب د أ ظهر حال كونه مرجحا في معنى ومرجوح في آ خ ر ف إ ن ه يسمى ظاهرا في ا ل معنى الراجح فيه الظاهر اللفظ ظ ا ا ه ر الظاهر هو الذي فيه معنيان لكن أ ح د ه م ا مرجح والتاني مرجوع وهذا هو الكثير في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر في ا ل ش ر ي ع ة هذا هو هذه هي ل غ ة الشرع الخطاب بالظاهر المعنى الراجح والمعنى ا ل م ر ج و اغلب هذا هو الموجود في الفاظ الكتاب و ا ل س ن ة وهو ا ل ع م د ة في ا ل أ ح ك ا م وهو الذي به الخطاب والتبليغ على ا ل أ ص ل وسمي ظاهرا ل أ ن دلالته ظ ا ه ر ا الاستلاحي وفي يقولون ما دلى د ل ا ل ة ض ن ا ن ي ة إ م ا بالوضع في ا ل أ س د و إ م ا بالعرف ك الغائط فقولك ر أ ي ت أ س د ن ا غائطا معناهما ل ر ج ل ا ل ح ي و المفترس والنجس والمعنى ا ل م ر ز و ح الرجل ا ل س ج ا ع والمكان ا ل م ن خ ط ض جيد أ م ر الظاهر هذا يجب أ ن نعلم ب أ ن ا لعلماء المسلمين فيه طريقه واحده و أ ن ه ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ب ت ة ا ل ر ا س ق ة ا ل أ ص ل ي ه ا ل ق ط ع ي ة و أ ن من أ ر ا د أ ن يدخل من ذلك من باب الاحتمال ف إ ن ه يصد بعض الناس عندما تحتج عليه ب آ ي ة يقول لك نعم معنى ذله هذا ويحتمل ويذكر لك المعنى المنصح ويذهب إ ل ى المعنى ا ل م ن ي ح ت م ل هذه ا ل م س أ ل ه فصلت في كتب ا ل ت ق ص ي و ا ل أ ص و ل انتهى فيها النظر والبحث في ت أ ص ي ر ه ا و إ س ن ا د ه ا وهو أ ن الذي عليه العمده هو الظاهر والله سبحانه وتعالى في كتابه أ م ر باتباع هذا ا ل أ م ر وكذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بهذا ا ل أ م ر وجعله منهجا والتبليغ ثم جاء علماء ا ل ص ح ا ب ة و ا ل ت ا ب ع و ن فقرروا هذه ا ل ق ا ع د ة ومضت عليها ا ل أ م ة وهذه عليه الاجماع ولا عبره لمن أ ر ا د أ ن يقول ب أ ن ه من باب ا ل إ غ ر ا ض من باب حب ا ل ا د ع ا ء أ ن ه قد نظر نظرا أ ف ح ا ص أ و أ ع م ا ق في, في النصوص ولا عبره بقوله ب أ ن المعنى المرجوح هو الذي نذهب إ ل ي ه ل أ م و ر يراها هو الظاهر هو ا ل أ ص ل في الشرع ولما مس بشيء من ا ل م ب ا ل غ ة في الخروج عنه ظهر مذهب الظاهرين ع م ا راى ب أ ن الظاهر يترك ل أ م و ر يراها ض ع ي ف ة نشا مذهب ا ل ظ ا ه ر لهذا ا ل س بهذا ب ل السبب لانهم لهذا السبب يرون أ ن النصوص ا ل ش ر ع ي في ظواهرها قد تركت بسبب اعتبارات لا يحق أ ن يعتد بها في نظرهم فصمروا عن شاعر الجد وقالوا ب أ ن قومي ن ش ا و ا قواعد يتركون بها ظواهر الكتاب و ا ل س ن ة فاشتد بن حزم في هذا الباب وهاجم القوم على أ ن في كلمه ما يعتبر ح ق ي ق ة ر ا ج ح ة يعتبروا راجحة حقصاً رجي وفي بعض كلامه ما يمكن أ ن يعتبر ب أ ن ه ر أ ي فقهي قد يساوي القول ا ل آ خ ر لوجود القرائن و ا ل أ د ل ة عند الطرف ا ل آ خ ر ما يهمه نقاط هو ان الظاهر هو مذهب جميع علماء ا ل أ ر ض إ ل ا أ ن الذي فيه الخلاف متى يكون هذا الظاهر واجبا البقاء عليه ومتى يكون يجازي ئ الانتقال هذا ولد في البحث اما علماء ا ل س ن ة كلهم من عهد الاطهاره الا انهم لا يقبلون الظاهر ولا يقبلون التاويل الا بذلك هذا هو الاصحاب كلهم ض ا ه ر الا أ ن ا ل ط ا ه ر اختصت بذلك الاسم ل أ ن ه ا قصرت م و ج باتت و ي ل و م و ج باتت انتقال على ا ل ظ ا ه ر و ف ر ه ذ ت على ا ل نس ا ح م ل ا هو هم ا ل ف ا ض على ظ و ا ه ر ه ا ب د و ن نظر إ ل ى ب ع ض الاعتبارات ا لانه ذ م ي ر و ن ا ع تبارات ع ق ا د ي ة لازمتني ل ه ت ع ا ل ى و ل ا د سوري في ا ل ص ل ا ً أ ن الله سبحانه وتعالى لا ينسى ولو أ ر ا د أ ن ن ب ي ن لفظا على وجه اخر لقد ذكرنا هذا وجه وجود ثان ي ان ا ل ق ر آ ن على ق م ة ا ل ب ل ا غ ة ولا يمكن أ ب د ا أ ن يكون الكلام ب ل غ ا إ ل ا إ ذ ا كانت في صفه البيان والبيان من صفه م ط ا ب ق ة اللفظ بالمعنى ثم إلى الذي يتكلم به و الرسول صلى الله عليه وسلم لا خلق يعوزه إ ذ ا أ ر ا د لفظ اخر أ ن يقوله ولا يعوزه أ ن يبين الشيء إ ذ ا أ ر ا د ه على غير ما يزول عليه الظاهر هو أ ص ح خبير بهذه الاعتبارات ا لا ا ق ي ة دخل ا ل ظ ا ه ر ي ة في هذا الباب و ق ا و م كثيرا ً من القواعد التي جاء بها الفقهاء فقالوا ب أ ن ه ا يعمل بها في, في فهم النصوص من هؤلاء ا ل م ا ل ك ي من المالك يا كما, كما تعلمون أ س ت م د و ن عملها ل م د ي ن ه وعملها ا ل م د ي ن ل ق ا ع د ة والظاهريه يرون أ ن لا يمكن أ ب د ا أ ن يمس ظاهر النص ي بعمل ع ل ا ن ولا بعمل ف ل ا و أ ن ظاهر النص يبقى على ظاهره إ ل ى أ ن ياتي ظاهر اخر من صاحب الشرع يقيم المعنى هو مراجعه ذ ا كان غير المهلك وهكذا فعلوا في قواعد ك ث ي ر ة مثل ست ا ل ت ا ب ع ة والنظر في المال وكل م ث ل ذلك منع استعماله في فهم النص إ ذ ن فالظاهر أ ص ل مجمعون هذه ثم افترق القوم فمنهم من تشدد في أ خ ذ الظاهر ومحى كثيرا من القوارب نهائيا لا ا ل ع ل ة معتظره ولا ا ل ح ك م ة يعرج عليها ولا ا ل ت س و ي ة بين المذكور وغير المذكور م ق ب و ل ة الظاهر م ا هو م ع بعض العلماء قالوا لا والذي أ ن ز ل هذا هو الذي أ ن ز ل هذا والذي أ ن ز ل هذا الكتاب هو الذي علم هذه ا ل ق ا ع د ة والذي أ س س هذا ا ل أ ص ل هو الذي أ ن ز ل هذا ا ل ن ص أ و الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي, قال هذا الحديث هو الذي علمنا هذه القائمه ن فيعمل بهما معا ج م ح ا للبيان والتوضيح والتفسير والكدر ك ك ذ ل مقبول الى م ه بقواعد خارجية ل اخره وغيرها ج قومون ي س ه ي ن و ن بالظن في هذا المقال ويقولون ب أ ن ق ص ا ر النظريه ف هو الظن الغالب الظن الغالب إذا كنت الفقهي سوف تعلموا بأنه عند المجتهد نزل من العلم القطعين وهذا ما علاكتين النسل الذين على الفقه للنظر نزل على كنت منه بأنه عند من من يعترضون في سوف زية خفي أنه الغالي. إذا قلت معنا الحيوان المفترس مثلاً ولكن ي ج و ن ه ا ك م ص ا ر ا ل ل ن ي ه ا ك م ي ك ا ك م ه ن ا ن هناك من هناك من ه ا ك من ا ل من ن ا ك م ا ك ل ن هناك من هناك م هناك من ن ا من ه ا ك من ه ا من ا ل من ه ن ا من ه ا ك من هناك من ه ا ك من ك ن هناك من هناك من هناك من ه ن ا م ا ل من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك ن هناك من ه ا ل من ن ا ك من هناك هناك ن ا ك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك م ه ن ك من هناك من هناك و ن أسد ك م ك ن ي ك و ن ر ن ا ا ل س ج هناك م ك من ه ك من هناك من هناك من هناك من ا ك من هناك م ا ك ع ن ه ن ل أ ن ه ن ا م هناك من ا ل من ه ن هذا الضنب غ ا ل ب يستهل ي به بعض الناس و ي ق و ل ن ب أ ن ه لا يمكننا أ ن نحريش الناس وندخلهم في إ ل ز ا م ا ت ش ر ع ي ة و د ي ن ي ة وقيود فقط ب غ ل ب ة الضنب لذلك المجرد م ع ي يشكلون ويقولون ل أنه ا اي الله اعطينا حمله ارجوك و احتاج مثقف نحترم هاي الناس دياله كلياتها ل أ بشكل اساسي ل أ ر حمله ر ع ارجوك ل ل ل أ ا ولكن حمل أوجه ح أبن أبن الادله ما ا ل ل ك حمل الادله ع سيقول لك ادله ة ا ل ق ر آ ن و ل ك ن أي أمانا خالي في خاليا البيان سببها دائرة د من ن ولكن ف ا ي يقعوني كيف ظنوا بأن الحاصل هذا المتصول ن هو ه أن رأي القرآن خالق ي ر ف س ل و و ا بها ت ا ل ق ر آ ن وخرج و ا منه هذا حماله و ج كين؟ كين اوزه س والمجمال راح ك م يشوفه لانه و من ا ل ض ا ه ر قال المؤول من ا ل ض ا ه ر القسم ج ا ل الظاهر هذا يمكن حمله و ج ه وعزيز عليه مذهب ا ل عندما تحاجزه ب آ ي ة بنص شرعي يقول لك نعم نعم ض ا ه ر ه ولكنك تردد النص حماله أحنا ما عرفنا اوجه نحن اذا بكيت بين النبي لمره تخرج ليك واحد ل م ع ن ى م ر ز و ح و ر ا ج ع ولا نص ولا مجمل ولا مؤول هذا شيء يخرج لا حمله ا ل ا و أ و ه ولا حمله ا الخطر فالرجل غير, غير نعومي ا ا س ت ع م ا ل كما قال علمنا بطيب كلمه حق و اريد بها ب ا ط ي لا يشق في ظن المجتهد ل أ ن ه ينزل من زفاف في فهم النص الشرعي وده بس العصر مولع ونبي وما واحدى الموسطقى نظوب محمد إجتهد الحمد هذا هذه فيه لله بأس خسنة العظيمة من العلم العصر لا الظن الشرعية كذلك تلقى شيء نحن ي و ص لا ل ا ا ج ت ه د يمكن ان يوصلها بدرجه اجتهاد ويجتهد اجتهاد م ويجتهد ن من عليك تضل علي. ا اجتهاد في الترجيح الذي هو ان درجات, درجات الاجتهاد يحتاج إ ل ى إ ن س ا ن متمرس جدا في الفروق بين المتشابهات وهذا الدقه في فهم أ و ل القواعد ا ل أ س ا س ي ة في هذا الباب يحتاج فيها المرء إ ل ى أ ن يكون مستوعبا استيعابا دقيقا لمذهب واحد ي ش ي ق و ل م ذ ه ب مع بعض منها بواحد اشتعابا تما و ي ع ر ف ا ل ط و ا ر ق والدقائق والاعتبارات ا ل ص ف ا ت ا ل و ا ر د ة و ا ل ص ف ا ت ا ل خ ف ي ة و ا ل ص ف ا ت الملغات و ا ل ص ف ا ت المعتبره و ا ل ص ف ا ت التي لا تعارض و ا ل ص ف ا ت التي تعارض كل هذا استحضره في ذ ه ن ك قبل ان نذهب الى الترجمه وليس كما يتوهم البعض م ا النفس ي ذ ا تشوقت الى شيء ف حسن ان أ تتشوق ولكن لا بد من السبيل للوصول اليه واضح من هذا الامر إ ي ة كلهم أهل الضائر كلهم أهل من من ا ا وهذا الظاهر الذي تجدونه مؤولا ً عندهم ا ر ه بموجب دليل شرعي آ خ ر و او ل ذ ي أ ج ب ذلك أو ب ق ا ع د ة ت أ ص ل ت في الدنيا موجبه ة النقل ن ع و النقل ظ الظاهر ا إذا تشددوا ه رأوهم ر فالإمارة ي في بعض الإنشيرات شافوا التسييف ا ل في ي ا وشافوا ا س ل عنه ب ع بعض وسعوا الناس الذين دائرة القياس وتدخلوا ما أنظلوا في شيء أمور ا السلطان من ودخلوا في الفهم ذي ا ل نعم ص ص و ب د فاجتهدوا إعتبارات الساقضة نرجع ت ب الى ر ل ل لكن د تشدّلين و نرجع إ ا ل أ م ر الاول إ ذ ا سمعنا ك ل م ة العائد العائد في الأصل هو الارض أ ص هي ل أ المطمئنه ة ذ ا والأصدر اللغة إذا فإنها ما فهذا ولكن هو تنصرف معروف هي هو أن أُطلقت إلى المعنى الظاهر فيها اما يمع المعنى الاصلي من خفضة فإنه ماذا؟ فإنه قلت بماذا ع فانه ل ر ج المرزوح؟ قلنا ما قلنا تقول لي؟ الصباح قلنا الحقيقة من ي الأصل الذي مرجوح ة والحقيقة ذلك بحسبه اللغة ا ل ح ق ي ق ة اللغويه هي ا ل ظ ا ه ر إ ذ ا كان الذي تكلم هو صاحب الشرع فلغه صاحب الشرع هي هي ا ل ظ ا ه ر إ ذ ا كان الذي تكلم هو صاحب عرف خاص فالذي تكلم به هو هو الظاهر فاذهب ثم تزر الالفاظ على ما ودعت له ا ل ل ا م ودع ل ل ع م و هذا هو الظاهر ثم المذبحات ا ل أ ص و ل ي و ن و ه الامر والنهي و ك ا احتقر وكان ا ل أ م ر للوجوب هذا هو الظاهر ن هذا ي للتحرم ه هو الظاهر الكلام إ ذ ا كان مترددا ً بين معنين او معاني هل تحمله على معاني بحسب مذهبك فان كنت تحمله على م ع ن ي فهذا هو الظاهر وان كنت تحمله على معاني واحد فهذا هو الظاهر عندك وهكذا مفهوم هو هذه أولى الأساس هذا الدرجة اللي ج و م ث ل ا بلادهم ً ع ن د ه م ي ر ف أ ن ه م ي ط ل ق و ن ا ل ط ع ا م م ث ل ا ً ع ل ى ا ل ش ا وقال ع ع ر تصدقت بكل م ف ي بيتي ر ح ن غني ي م ش و على الشعر ويكونوا ي خ ر ج من المسلمين ل من المسلمين ويكونوا ا ف من المسلمين من ا ل م س ل هذه ح ق ي ق ة و إ ذ ا تكلم صاحب الشرع ا ل ق ر آ ن أ و ا ل س ن ة ف إ ن الحقائق ا ل ش ر ع ي ة هي هي ا ل أ ص ل و أ غ ل ب ا ل أ ل ف ا ظ نقلت إ ل ى معاني ج د ي د ة ل أ ن م ع ن ى ا ل ق ر آ ن عربيا ليس معناه عربيا في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لا يمكن أ ب د ا بل المقصود فيه أ ن ه ركب تركيبا عربيا وفيه من أ س ا ل ي ب ا ل ع ر ب ي ة وطرق التعبير ما في العرب هذا هو المقصود م لا أي كلمة إن في كلمة الأحكام السرعية تقرأوها بد أ بأبسط ا ل من س الغاسم ا بفرائض الوضوح ماشي ل مطلع لغة الوجه لغة ل بدأ أ رح رح رح ماشي ذ ي ن م التحديد غ لغة ة رح الوجه ماشي لغة. رح, ماشي لغة. رح اليدين رح ماشي الرجلين لغة لا ماشي بد من ا ل س ر ع ي لذلك الفقهاء عرفوه ا ل غ ا س ن ب أ ن ه لا بد أ ن يشمل اهنا ولا بد أ ن تحق لحيتك حتى يدخل الماء فان لم يكن يدخلها الموت ل غ ة هذه فلا هذه ا ل ل ت أ ي بد ولا ب من المسح الوقت الدي كان عصلا ل وإن ي ف ا ل ش عليها ر و ا ت ج ا و ز وإن ك ن نزل أغم المحل من فليحق في الذي إليه الشعر كله داخل من في الوجه هذا واذا تكلم صاحب الشرعي بالفضيل فلا بد من البحث عن ح ق ي ق ة ه الشرعيه في اولا لا يقنع فيها ب ا ل ل غ ة ل أ ن الاقتناع فيه ب ا ل ل غ ة ي ن هذه ط ر ي ق ة الذين ي أ خ ذ و ن الشرع على غير و ج ه ه أ ص ل ه في كلام الشرعي المحمله على الحقائق الشرعيه مفهوم, مفهوم؟ انت تكون غلط تسمع الرسول مثلا يقول كي مثل ش يجب ء ا ل اداه ء في ا ل شيء ا القرآن وتمشي باللغة. أنا في تاولا ه ا ة ان تبحث ق ل ي ي ج إذا أولا سنت أن ب ماذا يراد بذلك اللفظ قبل أ ن تفسرها ل أ ن ه ا قد يقصد بها م ع ن ى عاما او خاصا أ و ص و ر ة م ع ي ن ة ثم تذهب إ ل ى تفسيرها ل غ ة ب ح ث ف إ ن وجدت حينئذ أ ن ه ا بقيت على أ ص ل ه ا اللغوي فلا باس و إ ن وجدت ب أ ن ه ا انتقلت إ ل ى معنى شرعي فيجب ي أ ن تغوص في هذا المعنى حتى تتصوره كما هو في نظر الشارع هذا هو, الأصل. أه؟ هذا هو الاصل ومن هنا ي أ ت ي كثير من الغلط الذين يدخلون في النصوص ا ل ش ر ع ي ة بدون التدقيق في حدودها ا ل ظ ا ه ر ة وفي حدود معناها العام ل أ ن كي تفسر لفظ وحده كي تفسر ص نص معه ت النص معاه ه ل ل التي أ د ة ت ي ب ن وتفسير ه اللفظ وحده يحتاج الى المصطلح الشرعي فيه حتى تعرف من مراد به أ ل ي س كذلك نعم فكل لفظ شرعي يحدد بحسب مراد الشرع منهم ولا بد ان ت ك و ن له حقيقته الشرعي وهذا هو الاصل اذا فهذا هو الظاهر في لفظ الشرعي ن مفهوم ن نتقل جايك ل من يخرج عن ظاهره الأصري الظاهر هو ومن المول ؤ من, من القسم المبين المؤول هو اللفظ الدال على معنى مرزوح فيه فاللفظ يسمى باعتبار المعنى, المعنى المرزوح فيه مؤولا وانما يعمل بالتاويل ان, إن عضض اي قواه, قواه دليل اخر من الشرع موافق له والا فلا ا هو ا ل أ ل ا ت أ و ي ل لا يصار إ ل ي ه إ ل ا بتبوس دليل شرعي اخر يوجب ذلك وهذا س ي أ ت ي الحديث عنه قال في التنقيح يقول وقال يقول المؤول الاحتمال الخفي الظاهر المثال إما الظاهر الدليل العادل له. وقال ابن الحاجب التأويل من آل يقول أي رجع في الاستلاح الظاهر احتمل المرسوح لأنه إلى له آل علم في وفي أي من من مع مخوض من هو رجع بسبب و إ ن أ ر د ت الصحيح زدت بدليل يصيره راجحا هذا هو المؤول د ل ل ل ي هذا هو ا لكن متى نذهب إ ل ى المؤول المؤول لا يصار إ ل ي ه إ ل ا إ ذ اذا ت ع ر ل بالظاهر أ خ ذ تعذر ا ل أ خ ذ بالظاهر من الذي يعلمنا بأنه الذي تعذر ا ل أ خ ذ بالظاهر الذي يعرفنا بذلك إما العقل بذلك ا س ت ح ا ل ة ذلك عقلا ً أ و ا س ت ح ا ل ة ذلك شرعا ً أ و الدليل الشرعي على أ ن ه غير مراد هذا هو ا ل أ م و ر ص ف و ا مثلا الدليل لا يمكن أ ن نحمله على ظاهره كيف نحمله على ظاهره ل أ ن ا د ل ة الشرع كلها تشهد ب أ ن ظاهره هو ر م ق ص و د فيسمى هذا مهجور الظهر مفهوم ل أ ن ا ل أ ل ف ا ظ كما هو معلوم رحنا ما تنقراش ا ل آ ن باش فقط نعرف السميات ا لان م هذه ا ل م ذ ه ب التي معها هي التي تجعل الذهن يكون متحركا وقادرا على التوسع في ا ل ف ه م مثلا جوه ا س ل م مثلا وغريب حرمت عليكم الميتج ي ن الكثير من الفعل ا المحذوف وانا اقول هنا بالتعميم فاقول حرمت عليكم الميتاتحرم عليكم بيعها مسها اكلها شمها الاقتراب منها ودخلك المجموعه من الاشياء ه ويقولك انا من الذين يقولون بالتعميم عند الحجر هذا الرجل الاعمي من باب المؤول ولا من باب الظاهر هذا من باب المؤول ل أ ن الظاهر بالنسبه لك أ ن ت على حسب ما قرر عندك ان الفعل الذات العرف إلى يعرفه فلذلك ر ق اسناد ه للظاهر؟ ل الفعل إلى يعرفه العرف. قلنا إسناد الفعل الى ذ ا استحالة ت مع أقعف ل الذات لأنه لا إليه فإنه تبهد يعرفه العرف هذا هو الباهظ ستجد هنا جاء لكم ي ن تخلي كل شيء لا تم السميته ا لا تسموها لا, لا تبيعوها لا تبيعوها لا تنظروا الى كل حرمت عليكم ا ل م ي ت ت و ن ضروري لها وسموها و ا ق ت ر ا ب منها وبيعوها وكذا هذا يسمى مولانا ؤ و غير مول ؤ يسمى مولان ؤ ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه ولهذا هذا الشخص ا ل آ ن في هذا التفسير الذي جاء به يحتاج في هذا الذي يدعيه إ ل ى ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة التي تدل على هذا الذي ادعاه أ م ا أ ن ت ف أ ن ت صاحب الظاهر ف أ ن ت لا تحتاج إ ل ى أ ي دليل ل أ ن العفو الذي معك يكفي ح ج ة على هذا الذي ادعيته واضح فلذلك التاويل ما معناه هو أ ن اللفظ قد يكون له معنى مقرر ثم ي أ ت ي انسان و أ ر ا د أ ن يصرفه إ ل ى معنى آ خ ر ففي هذه ا ل ح ا ل ة لا يمكن أ ن يقبل منه ما يدعيه إلا إذا, أتى بماذا؟ الا اذا اتى بدليل شرعي في هذا المقام جل مثلا بعض الناس يقولون بان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع بان ل ح ي ا ل م ر أ ة لا يحرم عليها أن تجمع ا ل ص ل ا ة للرجال هذا الصن للنساء رافية بخلاف الشقة ا ل جمهة ر ع ويسجل ت بقوله النساء ا ل ش ق ا ئ ق الرجال في ا ل أ ح ك ا م فكذا س ي ق ويسوي ل و بينهما بدلاله العموم هذا هو الحكم الذي سيزيد هذا الشخص الان ه ذ استدل بظاهره استدل بظاهره ولكن هل هذا القول ا ل ذ ي قاله هذا صحيح أ و فاسد على كل حال نقول ب أ ن ه فاسد لماذا ا فاسد ل لان م ذ ا ل أ هذا اللقاء مؤول بمعنى أ ن ه مخرج عن ظاهره والمقصود به أن المرأة ان ل م ر أ أ ة النساء شقائق الرجال في بعض ا ل أ ح ك ا م بدليل أ ن الشرع أ ع ط ى ل ل م ر أ ة أ ح ك ا م ا لا تعطى للرجل وللرجل أ ح ك ا م لا تعطى لماذا ل ل م ر أ ة ففرق بينهما في أ ح ك ا م وجمع بينهما في أ ح ك ا م وذلك تجده مفرقا في أ ب و ا ب ا ل من باب ا ل ص ل ا ة هل النساء ا ل ش ق ي ق و ل يزيد في ا ل ص ل ا ة رسموا ل تجهر تجهر في السنه ولا تجهر الرجل يجهر هل ا ل م ر أ ة ا ل آ ن تكشف و ما يكشفه الرجل في السنه ها ها ق غ ي ر ها ها ها ل ا ها ها ها ها ها ها ها ها ء ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ل م ر أ ة لا بد أ ن تتعقب غ و... ط ى والأصل ن عند... وراسك ل ل ه ان ا ل م ر أ ة في ا ل س ر ط ي ن تنضم و الرجل يتوسع و كذلك عند الملكه ي كلها لانه يفقر أ ن هذا يسوى ج م ع المراه ثم المراه تقيم او لا تقيم تقيم ه لكن ب ا ل س ر لا تقم جهرا ه ه المراه تؤدن لا تؤدن ونخرج من باب السلام نصور باب الحج م نصور باب المعاملات نصور باب النكاح نجد و ان كثير من الاحكام لا ت غ ط ي ن المراه وتعطي للرجل ونشوف ت الرجل حتى امر ا ل ي ه ش و ء م م ر وسال رجل عنده حق للحضانه بالولد لكي تخص م ع ر م ة يقول انا سوف ن ح ت د ج الى ا ل د ه انذا سوف نربي ا ن ه لحقلك فيه ممكن لا الرضاعه و ا ل ح ض ا ن ة لمن ل ل م ر أ ة وللرجل هل يمكن ان يستعمل الحرير هل يمكن ان يستعمل التهاب لا يمكن ان يستعمل هذا فاعطيه هذا للمراه واعطيه هذا للرجل و ف س ر ا ل ص ع و بينهما فالاستدلال بهذا الحديث في مقابل اشتراك ا ل ع ا م في احكامه يدل على الجهل بالشريعه و ا ل م ب ن ي ة عليه إذن فهذا دليل فاسد فالذي استدل بالدليل المؤول في المحل الظاهر العام يعتبر مخطئا كالذي استدل بالمؤول في المحل الظاهر واضحون الأمر خلاصة دراسة و ل ك ا ل م ن ل د ر ا س ه هذه, هذه الافاضه ي التي هي التي ع ل د ر التي هي ا ه التي ا ل ف ي ي ا ل هي التي التي هي التي ه التي هي التي التي هي التي هي التي هي التي هي التي هي التي ه التي هي ا ل هي التي هي التي هي التي ه ا ل ت التي هي التي هي التي هي التي التي ه ا ل ه التي هي التي هي التي هي ا ل هي ا ت ي ه ا ل ت ل ت التي هي التي هي التي هي ا ل ه ا ل ي هي ا ل ت ه التي ل ا ت ي ت ل ت ي هي ت ه التي ه ا ل ت ا ل و إ ذ ا فصلت عن هذا مع معرفه ح ق ي ق ة ق و ا ع د التي تخدم كل نقد فانت تتصرف حينئذ ب ا ل د و ا ب ط ا ل ع ل م ي ة في كل نقد عرض لك على الوجه المطلوب وليس و ت س ر ي ئ ة العوامل والناس والناس ه ذ اللي عندهم هو ا ل ن ا د ه اللي اعتداء على الشريعه بالايداع والاجتهاد يجب عليهم ان ي ق ف ه م وان يعلمهم ب أ ن ه م لاحق لهم في هذا ا ل أ م ر وليسوا من ا ه ل ي ه يكفيهم ن يعرفوا أ ن عليهم خ ل س الصلوات و أ ن عليهم يحجوا ويصليوا ويزكوا ويجتنبوا الحرام وكذا ما هو ضروري الذي يعرفه لامي ب ر أ ي ك عليهم أ م ا اذا بين ان تتحققوا في المسائل الرحيل العميل بذلك يدعي ب أ ن ه ينظروا النص عرضنا عليه في النص متخريجة على بأنه هذه المسائل ا ل ب س ي ط ة ا ل آ ن ت ج ر ؤ على فقط نحن ا نجد جمال في ح ك واحده ن أصول و ن كنا إجراء نفخم ت على اهل العلم ونفشح ا بين الناس ر ا س ي نحن نقرا عوارض الارفاض في ا ل أ ص و ل ودققنا النظر فيها ولم نكنش يعني الا الان نشاركه كل هذه الامور ت ق ر أ من اجل م ع ر ف ة الحق ومحاوله البحث عن الصواب في الفتاوى وفهم ا ل ك ت ا ل و ا ل س ن ة على ا ل منهج السلف ولكن بطرق متجدده ة متجددة معنى تستعمل فيها بطرق بطرق ف ي ا للبناء الطرق لا، ما كل يدخل لك شيء يمكن صديمة شيء ستجيب شيء جديد قديم معنى أن متجدداً تجعل سوف متجدداً هو النفوس، العقول في في ح ا ض ر ا في الاعتبار تستعمله الناس تجده بينهم متداولا و كيهدرك وهذا ا ل هو الغرض وتعرف ب أ ن ه ا من الطاهي وللمجمل وللمؤول وتعرف آ ر ا ء العلماء فيها والفوائد العلميه ا ل م ت ع ل ق ة بها فهذا يكفي انهم يشتغلون الفتحه الفائده ليس كذلك؟ ثم الإنسان وشبه فيه يمر لا. فيها وأن والمسئلة وعلينا وختاماً إذن ذكره هذا ما هنا اقتصر تقبلوا تحيات إ خ و ا ن ك م في تسجيلات أ ه ل ا ل ق ر آ ن ب ا ل م م ل ك ة ا ل م غ ر ب ي ة و إ ل ى إ ف ك ا ر آ خ ر ان شاء الله تعالى نتمنى لكم أ و ق ا ت ط ي ب ة م ب ا ر ك ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته